يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم طات لهم الله أن لا يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير جيد بما تعملون